تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهدين قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون ما اللَّهِ إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينقى ساما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه نهانا إلا من تاب من امن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سجئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن ارتاد وعمل صالحا فإن فانه يتوب إلى الله متابا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قلنا يعبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما